الله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلام ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير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 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعن الله فليتمكن المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن